وكل ضلالة في النار ثم ما بعده أيها الإخوة الكرام والأحباب الامتحانات في الشباب الظهر امتحانات صلى على تعالى أن يوفق إخواننا الطلاب اللهم يسر النجاح والتوفيق والتفوق لجميع إخواننا الطلاب اللهم يسر لكل مسلم اللهم, يسر لكل مسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل نتائج إخواننا المسلمين الملتزمين خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل نتائجهم خيرا من مذاكرتهم اللهم اجعل تفوقهم غسطة في حلوق أعدائهم اللهم أقر بنجاحهم أعين آبائهم وأمهاتهم وبارك لهم في أوقاتهم اللهم بارك لهم في أوقاتهم وبارك لهم في عقولهم وبارك لهم في حفظهم وبارك لهم في كل شيء لهم بفضلك وكرمك إنك نعم المولى ونعم النصير أي الكرام سرعة يعني هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله جل وعلا في هذه القصة الكريمة المباركة وهي أحسن القصص قصة نبيه الله يوسف مضى معنا ثلاث لقاءات مضت معنا ثلاث لقاءات في قصة نبيه الله يوسف موجز الماضي في نقاط محددة وكذلك أجدبك ربك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فصبر جميل والله المستعان كذلك كدنا ليوسف معاذ الله إنك إذا كن عظيم أستجن أحب إليه صح كده لك تكر حاجة والليلة بإذن الله جل وعلا نتمم بقية هذا النقاط ثم بعده ألخص لك الكصة في عشرة نقاط كاملة هي مؤهلات نبينا يوسف بإذن الله جل وعلا معنى الليلة بإذن الله يجعله على أول فائدة والله غالب على أمره والله غالب على أمره خدناه دي ولا غناش شيء صحيح ولا ليس فخدناه والله غالب على أمره تفهم منها أيها الكريم أنه ماما تتقلع بك الأحوال ومهما تسوء بك او تبعد بك انقدر الله جل وعلا لك خيرا سيأتي بك وعن العكس كذلك فكل شيء انقدره الله جل وعلا عليك ستصير اليه ان الله جل وعلا اذا كتب منية عبد بارض جعل له فيها حاجة يعني لو ربنا كاتب عليك تموت في مكان معين يجب لك شغلان هناك واحد ربنا كاتب عليه موت في السعودية هم موت في السعودية او كاتب عليه يعني اعرف شاب مات في ليبيا ما كان يخطر بذلك ابدا ان يموت في ليبيا عمل اين راح السعودية اشتغل هناك واشتغل في الامارات واشتغل في الكويت وبعدين بعد عشر سنين من شغل اشتغل عند واحد في الامارات صاحب شركة دارية بعته لرحلة الى مصر ساءت الأحوال نزل ترانزيت في ليبيا يعني عدى على مصر أصلا ومنزلش نزل ترانزيت في ليبيا متهلة ما في التمازيل سبحان الله إن الله إذا كتب منية عبد بأرضه جعل له فيها حاجة ثقم أن الله غالب على أمره إذا أمر سيغلب أمره ولو وقف أمام هذا كل شيء سبحان الله سيدنا يوسف شاف رؤية من تمانين سنة كما قال بعضها للتفسير من تمانين سنة شوف الله غالب على أمره فرؤية الأنبياء حق لا بد أن تتحقق بعد تمانين سنة ورفع أبويه أنا أعود أن تحس الفرق من وهو لسه صباح صغير بيقول لنا به إني ها. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يسنجين بعد تمانين سنة ورفع أبويه على العرش وخر له سجدة وقال يا أبك هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا إلى آخر آيات فالله غالب على أمره لو كتب الله وزيلا علىك أن تتزوج فتاه وحيل بينك وبيناه لابد أن تتزوج مؤادم الأهل هتتجوزها تتجوزها الأهلاء مش عاوزينك برضو تتجوزها لو حيل بينك وبيناه بشدة الطرق سيعطيك الله جل وعلا ما تريد ربنا كاتب أنك تنجح ما لايش تسقط كاتب أنك تنجح والأسباب كلها يعني أنه تنجح تفاجئ يعني واحد من إخواننا بيقول بيقول لي أنا دخلت في الليلة جارة وجيت في امتحان من انتحانات وفي أول اللجنة اديت ما أفش حل حاجة يروح تساوي اللجنة خارج. محالة اي هذا؟ الورقة بيضة يعني يا واضع الصف لا تعجل بوضعه فصفر موضوع من نفسه ورقة بيضة بلت انتهم شيت وخلاص صقت صقت تلقت النتيجة انت ناجح فبالذال قلت لا ده بقى هم يعني بينجحوا من الاسماء. فروحت اشوف قلت اطلب اعادة تصحيح اوراق هو فاهم ايه الحكاية بس عاوز يعرف ايه السبب اطلب إعادة تصحيح أوراق طالبوا قالوا لهم مفيش تصحيح جابوا أسطى رئيس الجامعة راح يستعروا الأولاء هنملكش ورقة بنا عرفت إن ربنا أكرمني إن المرائب إن المصحح إذا سيد الدكتور خذ الأولاء وابنه صيف فورقة طارت في الماء أي يلا طبقوا ولا يبقى صائد دوروا على النتيجة منهوش ورقة فبيكتبوا إيه نجحوه خلاص هو ربنا قاضي كده سبحانه وتعالى لو قاضي ينجيك, ينجيك يعني ربعت مرة في في مجالة ستة ستوبة بعد زلزال الزلزال الاول اللي حصل في مصر كان سنة 92 اخرى 92 شاب كان بيعمل هو كان في قولية الازهر في قولية زراع وكان بيعمل مع الكلية مبيض محارب وهو واقف على اللي اسمها الخشب اسمها السقالة ديه على الدور السابع بمحر الدور السابع بره طبعا بره العمارة جلز لزال اتهز وقع ربنا كاتب ينجو يقع على ايه على على ربيه اترم رب؟ لا يقع على واحد ماشي برضو لا يقع على سل لا يتعالى في بلقونة لا يقع عمارة جنب العمارة اللي هو المحارة طالع من أسياح حديد يقع على السياح الحديد سبحان الله موجودة كده دخلت في جسمه ثلاث أسياح حديد السياح الأول دخل فيين السياح الأول عد من جنب العمود الفقري ولمس الشدان الأورطة دون أن يصيبه ثم خرج الثاني خرج دخل من الرجل ولمس الشريان بتاع الرجل الاساسي وبعدين دخل في الحوض ما بين المسانة والمستقيم المسانة اصل المستقيم لسيب في, في بعض هو كاين بقول له اسمحت شوالي وانت اسمحت شوالي وراه معدل من النص وطلع العمود الثالث دخل تحت المعدة وطلع من جنب العمود الفقري من جاء الثانية لمسه دون ان يصيبه دخل وقط العمليات أطعوا للحديد ونقلوه للأطل العمليات بغل عليه ثمان أطباء طلعوا ثلاثة السياخ قالوا لو جمعنا علماء الطب في كل مكان التشريح والتشريح والجراحة عشان يدخل السياخ بهذه الطريقة ما أتخلناها وهو الآن حي يمشي على الأرض سبحان الله ربنا كاتب يونجاك رصنا جاء لازم ينجو والله غالب على أمره والله غالب على أمره برضو أعرف رجل يعني التخطى السيطين في وقته بيحكي له هو ان هو ايام شبابه هو عنده في الاحداثي كان ساكن في شارع العباسي في شرع عباسي وبعدين كانت مدرسته لازم يعدي على الميدان اللي هو مدان الشيخ عسليم يعد على الميدان ويعد على المدرسة كان مثلا مدرسة الشيخ دي حق فبيقول وانا نايم شفت رؤية شفت شفت حلم إنما ونسائنا عجلة هتخبط في الميدان قلت خلاص قلت الصبح قلت ما نش ماشي خارس من هنا عشاء في الحلمة هتخبط بعد عن المكان ده بقول فركبت العجلة وراع من الرئيس الصبح قلت مش هروح أبو قاله قوم يدروح خلاص أروح بس مش ماشي من هنا ركب العجلة ونزل من شرع العباس. قال ألعب عمل إيه يدخل يمين واطلع من ورح يدخل شمال واطلع من شرع يال من شرع فلسعيف يا بشارع محمد فتحي اهم حاجة ما في ميدان بقول ففعلا مشيت بالعجلة طبعا مرعوب شايف الحلم قلت جايه تدخل شارع يمين لقيت عربية داخله وقع ويديني كاسه ورحت راجع جري اد خلاص بلاش يمين خليها شمال جيت ادخل شمال لقيت عربية طلعت تدك لي قلت رحت راجع جري بصيت لقيت العجله نازل من الشارع فين نازل كده لقيت العجلة نازل من المسال لقيت في الميدان عربية خبطتني وقعت والله غالب على أمره. هتذربني يفر من قدر الله إلى قدر الله. كل إنسان يفر من قدر الله إلى قدر الله. يعني القصص كثيرة جدا. يمكن ذكرت في رسالة إلى الشباب شاب كان وحيد أمي. أبوه مات من فترة طويلة. هذا الشاب عشان تعرف إن ربنا إذا كتب المنيّة في مكان ستصير إليها. شاب دون قدم. طلب من أمه قال أنا عاوز أقدم لكلية في بغداد كان أيام بغداد قبل الضرب طبعا كان أيام بغداد فيها إباحية وعاول بقى يتصح ويعيش زي بيقول يعني فقال لأمه قالت لا ما ترحش ما تقدمش فبيقول أقدم أد... من غم عرافة في السر الجامعة قابلته أعد السفر خد التسكرة خد التشير على جواز. في ليلة السفر وضع أمه أمام الأمر الواقع لا خلاص تأشير هيا والجواز هوا والتذكرة هيا وعبرت الشنطة وسفر بكرة الصبح كلام ده بالليل ليه زي الوقت جدا فبيقول الأم بتقول بقى جهز الشنطة خلاص وراح ينام صح الصبح وأنا قاعدة طول الليل مش عارف أنا هو الوحيد مش عاوزة يسافر ونفسي أعمل أي حاجة ما سافرش وبنفس الوقت مش عاوز دعاله فبيقول بتقول يعني فكرت جدا قلت فكرة حلوة خدت الجواز ايدي في شنطته وقطعت منه ورقة التأشيرة وقفرت الجواز عينه في شنطته بس قطع ورقة التأشيرة اللي هيسافر بها ام الصبح خد الجواز راح يسافر مع زميله راح للمطار ويقف قدام ضباط الجوازات فتحه ما بيش تأشيرة ارجع عرف اللي عملتها مين ام تقول ان قاعدة في البيت مترطفة بقى يرجع يثور عليا ويعني يعمل اللي يعمله فقعد في البيت منامشي طول الليل وبرضه مش جاء لها نوم قعد اتفصلت البيت شوية والباب خبط الابن فتعت الباب سلام عليكم ودخل قلت نام قلت قول مكلمنيش ولا كلم غير السلام بس سلام عليكم سامش اندود في الصلاة دخل ينام عوطول على السريف بتقول وانا قعد في الصلاة برضو مش عارف انام عاوز افكر افرح ازاي أزيل عنه الهم دازال زميله وصحابه اللي بحبوب سافروا بغداد الوقت زميله في طيار بتقوله أنا قعدة بعد نص ساعة لإعلان في نزياء بأن الطائرة المنتقلة من بغداد من الرياض إلى بغداد قد انفجرت ومات كل ركابها. شفت تقول دخلت مفصوطة فارحة أريد أن أوقذ ابني لأبشره بهذه البشارة فإذا هو قد فارق الحياة مرضو مال والله غالب على أمره. هم ناس في سيارة لا يعترفون على جسده بعيدا عن أهله لكن قد الله جل وعلا أن يموت على الفرس بجوار أمه. والله غالب على أمره. فهمت؟ هتفرني. فإن كتب الله لك نجاحا تنجح. رسوبا ترسو. تفوقا تتفوق. غير ذلك يحدث لك ما قدره الله جل وعلا. والله غالب على أمره. أنا أقصد تحس الفرق ده عشان تفهم يعني إيه والله غالب على أمره. بين اقتلوا يوسف دي كلمة مين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم بعد تمانين سنة تالله لقد اترك الله علينا وان كنا لخاطئين شفت الفرق عشان بعد كده فايدة هي ملخص الصورة والهالة شوف الفرق بين إن أبانا لفي ضلال مبين وبعد ثمانين سنة يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين شوف الفرق بين هي راودتني النفس نفسي أو بين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي ثلاثة إلى أن قال الآن حصل الحق وأنا روته عن نفسي حتى تعلم أن الله جل وعلا غالب على أمره سيدنا يوسف كان يعلم ذلك أن الله جل وعلا يحكم بعلمه ويفعل بلطفه ويحفظ بأمره ومن أمره بد أن تتحقق رؤيا نبي الله يوسف فالله جل وعلا غالب على أمره وسيدنا ياقوب كان عارف كده عشان كده يعني لما قال لهم بعد ثمانين سنة يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه إيه ته أنت فكر أن يوسف لسه عايش ها ليه لأن قال لهم وأعلموا من الله ما لا تعلمون أنا عارف أن رؤية تتحقق. أنا عارف أن ربنا غالب على أمره أنا عارف أن الله غيره حافظ فالله خير حافظ ورحم ورحم يا بني يتلبوا فتحسسوا من يوسف ورحمه ولا يتيأسوا من روح الله إنه لا يتيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون والله غالب على أمره عشان كده لما يقدر عليك قضاء الحمد لله لأنك عمر رفير منه رفعت الأقلام وجفت الصغف لو ربنا كتب عليك يعني ربنا عفين عليك إنك تصعد كنا الحمد لله ان انا ممتش ربنا كتم عليك ان تتعور بطباة في ارتك مثلا الحمد لله ان بيت مراش علي فتحمد الله جل وعلا على شيئين ان جاءت مصيبة الشيء الاول انها لم تكن في الدين الشيء الثاني انها لم تكن مصيبة اعظم منها سؤال بعد الزخ يا كنت تشبير وقت تسمع تحسين جهة هو حبي لو اتقطع والله غالب على امره يكون الله جل وعلا إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت واحد عشرة كمان بعده ورفع أبويه على الارش عشان تعرف أن ربنا غالبا أمري الجصة فيها حاجات تدل على العبارة دي كتير جدا سيدنا يوسف اترمى في الجب ثلاثة أيام كان ممكن يموت صح كان ممكن ما يبقوش ثلاثة أيام وخمسة أيام يموت كان ممكن بدل ما يقع على الرعوف التوبة يعظه ما يغرق. ما يعرفش عم لسه كان ممكن واحد هو بينزل الدلو ما مغنوته صح هو ربنا كذب ما يموت والله ظالب على أمره السيارة اللي ربنا بعتها له يعني ربنا اللي بعته السيارة دي اللي هم الناس اللي, اللي راحوا يستسقوا في بعض الآثار يرد في التفسير ان السيارة دي كان أبرع الناس ماشيين في الطريق ضلوا الطريق عطشهم كان هيموتوا من العطش قاعدوا يدوروا على أي مكان الماء في الآخر اللي له بئر راحوا يشربون كان ممكن يدوروا في حتة صح لا والله غالب على أمره لازم يروح يدوره هناك لما اتجن ربنا يشاء لأنه ربنا يعلم ويريد ان يخرج من السجن على المنك يبقى يا ربنا يأذن ما يتحطش مثلا في سجن الفراز امرأة العزيز ما قالتش مثلا انفوه انما قالت يسجن وبعدين يسجن فين يسجن مع اثنين ربنا قضى ان هم يغضبوا الملك مش في سجن ثاني لا يتسجن مع اثنين يكون هم كانشاغنين عند الملك واغضبوه وبعدين واحد منهم ربنا كاتب ان الملك الملك هيسامحه والتاني هيكتل يقوم يدخل السجن مع دول عشان ينقلوا خبروا لناس عشان يعرف يأول الرؤية والله غالب على امره يتهم بالزنة لكن ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلي باقي اثر لبراءته اللي هو ايه بدلا ما تقطع القميص من قدام كنت ممكن وهي بتكلمه وتقطعه لا ما اقطعهش اللي ما جري يتقطع من ورعه عشان يبقى شاهد وبعدين الله غاربا على امره يطلع شاهد من اهلها وسهد شاهد من اهلها ابن عباس يقول ده كان غلام تكلم بالمهد ده قال ابن عباس ان ده غلام تكلم في المهد الشاهد من أهلها دول كان ابن واحد قريبة لما شاف سيدنا يوسف قال لا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم والله غالب على أمره فلازم تعرف كده لو ربنا كتب عليك فلوس هدينك فتح هدينك شف اسماعي الأهدي ربنا يقول لي ما يفتح الله للناس من رحمة هل ممسكة لها وما يمسك فلا مرسينا له من بعد ربنا كاتب يفتح عليك اي طريق هيفتح عليك سبحان الله سبحانه وتعالى كاتب يضيق عليك هيضيق عليك حتى لو انت روح فين فاللي كان بيغسل ايده من الصفونة وبعدين يطلع من الصفونة ونحن الصفونة تانية عارفينه اللي كان بيقول جاييني ببني ونعرف ليه اردت عيد ليه صح او ده كان بيخسط ايده من صبونة وبعدين لكون الصبونة يتلوسه يروح لصبونة تانية نظيفة معقمة يغسلها وبرده ما ربنا كاتب يموت يموت خلاص سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقال النبي ابن عباس يعني ده اصول الدين نزاك الله كل خير نزاك الله كل خير واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفع في الأقلام وجفة الصحف رقم تسعى في الفوائد إن النفس لأمارة بالسوء قبل ما يتكلم أنت نفسك نوعه إيه شو ما تقولش الكلام ده بعيد عننا لا أنت نفسك نوعه إيه ربنا قاله أن الأنفس كم نفس ثلاث نفس مطمئنة نفس لوانة في النص يعني نفس أمارة بالسوء انت نوعه ممكن يكون ثلاثة فيك وأنت لما غلط شوف انت لما بتسمع أدن الفجر تقومت صلي انت مفسوط ولا بتنهب لو قمت صلي انت مفسوط تبقى نفسك مطمئنة نم تبقى نفسك أمارة بالسوء الشيطان ضحك عليك وجدت نام قلت لك قوم الشيطان ضحك عليك قبل كده قوم تبقى دي نفس لوامة نمت وقمت فقعدت تعيت وزعلت على انفجرة عليك برضه نفس لوامة وانت لما غلب عليك والثلاث انفس موجودة في قصة سيد يعني النفس المطمئنة نفس سيد النفس الامارة بالسوء نفس اخوته ونفس هذه المرأة اللي هي مرأة العجيزة النفس اللوامة نفس خوف اللي لم نفسه مرتين المرة الأولى قال لهم لا تقتلوا واللهم ألقوه في غابة الجبت المرة الثانية قال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا القرية التي كنا فيها والعينة تقمن فيها وإنا لصادقون قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. كلمة بل سولت لكم أنفسكم أمراً اتقلت دي مرتين مين قالها؟ سيدنا ابن قالها أول مرة وكانت صحة تاني مرة كانت غلط بس سبحان الله الجناء من العمل هم عملوا غلط وقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل ضرقوا نفسهم غلط الثاني مرة قالها وقت عليهم بظل بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون المرة الثانية بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم أنت نفسك نوعه إيه؟ الحكم نفسك لو أنت نقيت اللي بتبص على البنات وانت مبسوط تبقى نفسك أمره بالسوء بصيت وزعلت بعداه تبقى نفسك لوامة ما بصيتش تبقى نفسك مطمئنة أحكمت على نفسك قدامك التلفزيون وفيلم حل أبوك ينادي عليك أنت تشاء بإرادتك تسمع كلامه وبيرادتك ما تسمعش كلامه شوف سمعت كلامه وفقعت لا تبقى نفسك مطمئنة ما سمعتوش خفت اليد عليك رجعت بوشت رأسه تبقى نفسك لوامه اقبلت عليه وسمعت من اول مرة تبقى نفسك مطمئنة وهكذا اعكم انت على نفسك سرعة اللي بعد كده ملخص القصة ملخص قصة سيدنا يوسف آية هي ملخص قصة حد يعرفها اتعالكم لا دي اخر القصة عاوزين ملخص القصة نعم هه ده آخر حاجة في القصة ده أول القصة هه أيها انت أردت هي مش كده بس دي آخرهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ده ملخص القصة أنا شايف كده إنه ملخص القصة إنه يوسف قصة صبر طويلة قصة قاعة لله وتقوى لله وخوف من الله في أحلك اللحظات قصة نجاة الله سلم على للنبي يوسف إن أنه كان محسنا في كل شيء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تقوى سيدنا يوسف كانت معا على طول انت عارف ملخص الكصة أربعة كلمات يوسف في الجب يوسف في بيت العزيز، يوسف في السجن، يوسف في الملك. ده ملخص قصة، صح؟ هي دي يعني خطوات القصة، ما عطت القصة. يوسف في الجب، يوسف في، هاه؟ في مرأ... بيت مرات العزيز أو بيت العزيز، يوسف في الم... في السجن، يوسف في الملك. كل المراحل دي الأجزاء تنطبق عليه. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تقوى الله جل وعلا الخوف البر الطاعة العبادة الصبر على الطاعة وعن المعصية وعن البلاء موجود على الطاعة وعن المعصية وعن البلاء جميعاً على الصبر الإحسان بجميع أنواعك في حق الله أن تعبد الله كأنك ترى وفي حق الناس إحسان إلى كل الناس كما سات معنا بإذن رسل على في مؤهرات نبيه إلى يوسف آخر حاجة أدرسانا لك توفني مسلما وأحكني بالصالحين ألها إمتى في النهاية في النهاية خلاص النبي عليه الصلاة لما ربنا نكينه في الأرض ونصر على أعداء الله وأخرج المشركين من جزالة العرب وربنا رفع قدر النبي عسلام حتى إنه حج حجدة الوداع كان معاه مية وثلاثين ألف يبقى دربعة في الدين وبعدين ملك جزيرة العرب وأخرج المجاهدين خارج الجزيرة كذلك لبعث لليمن وبعث للروم وبعث للفرس وبعث المقوس رسل عشان يدعو إلى الله عزوجل خارج الجزيرة فرفع الله قدر النبي في الدين وفي الدنيا ساعتها وقف النبي على المنبر ويقول إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الخلد في الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فقام أبو بكر وقال نفتيك بآبائنا وأمهتنا يا رسول الله وكان هذا التخير أن الله جل وعلا يخبر النبي أنت خلاص خدت اللي أنت عاوزه في الدين وخدت اللي أنت عاوزه في الرفع في الدنيا خلاص أقرت وانت برضو كده زي ما سيدنا يوسف بعد ما رفع أبوه على العرش، وخروا له سجدا بل رفع في الملك، وبعد ما ربنا جعله على خزائن الأرض بل رفع الملك، وبعد ما ربنا جعل وزير بل رفع الملك، وبعد أن جعله الله جل وعلا نبيا بل وسجد له النبي يعقوب أبوه رفع في الدين ساعتها قال لي رب قد آتيتني من الملك ده في الدنيا. وعلم فني من تأويد الأحاديث ده فيه ده في الدين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ما معنى توفني يعني يا رب موت بأه لا مش معناه يا رب موت بأه ليس هذا سؤال الموت إنها معناه يا رب إن قضيت بوفاتي فتوفني ميتة حسنة تحسي ختام يعني زي ما تقول يا رب احسي ختمنا مش بتقول يا رب موت هو ده برضه بقولت وفاني مسلما يعني يا رب أنا أردني أردت فإن قضيت بقطع أجلي فاجعله على خير وعلى طاعة يا رب وعشان كده بقولك يا أخي الحبيب لما أنت تكون نفسك تعمل حاجة وذخت وصبرت وطال بك العمر وعملتها يعرف أنك أردت أردت تموت كان نفسك تجوز لك عيل اتجوزت وجبت عيل يبقى قربت ما خلاص خدت اللي انت عايزه فيه بقالك سنوات طويلة قاعد في في الكليه أول اول وثانيه اول واولى ثاني او مش عارف وثاني اول وثانيه ثاني وثالث اول وثالث ثاني ومش عارف قعدت بالكليه 8 9 سنين خلصت الكلية اعرف انك قربت خلاص حصل المطلوب كان نفسك يبقى لك بيت كده وعربيه تحته خلاص جت العربية وبقى لك بيت بقى قربت كان نفسك تجوز البنتين وتفرح بيهم يتجوزوا ويشتريت عيالهم تبقى قربت فلما يحصل اللي انت كان نفسك فيه تعرف انك قربت سيدنا يوسف لما حصل اللي كان نفسه فيه عرف انه قرب من الموت خلاص عشان كده قال يا رب لو قضيت بقطع اجري فاجعله على الخير لما تحس أنك ملكت يبقى أرب أنك تسيب بوساطة لما تحس أنك ملكت أرب أنك أربت تسيب قال الله جل وعلا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس يبقى لما تملك قول بقى زي ما النبي قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لما تحسنك الرب اللي انت بتعوزه خلاص بقى حب ربنا واستخل ربينا عشان لما تجي تموت تحب لقاء الله يحب الله اللقاء. هذه قصة نبي ليوسف في تلك النقاط السريعة هقول لك بقى عشرة كاملة هي مؤهلات نبي ليوسف. اللي عاوز يبقى زي سيدنا يوسف باستثناء ان يكون نبي لان انت لو قعدت عمرك يا رب تكون نبي عمر ما تكون نبي ده خلاص قضي الامر الله اعلم حيث يجعل رسله لكن انت زي ما ربنا قال عاوز تقتدي بسيد يوسف اسمع عشرة تقتدي بها بسيد يوسف تلك عشرة كامله نعم لا لو جهل واعلم وانه يعلم لكنه يسأل سؤال ليعلمكم السجود اللي سجد سيدنا عقب مع وأبنائه كان سجود نعه سجود تحية كان هذا موجود في الأم السابق لكن لما جاء جاء النبي عليه الصلاة والسلام حر لم ذلك حتى إني معاد بن جبل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يستجدهن فنهىه النبي عن ذلك نهىه النبي عن ذلك لأن هذا رفع ولو كنت أمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فلم يعد السجود التحيه موجودا وهذا من رفع الله جل وعلا لقدر أمة النبي عليه الصلاة حتى لا يكون الذل إلا لله سبحانه وتعالى مؤهلات سيدنا يوسف تلك عشرات كاملة هؤلاء هم لك بسرعة يوسف الصديق اثنين يوسف الكريم ثلاثة يوسف المحسن أربعة يوسف العفيف خمسة يوسف الأمين ستة يوسف التقي سمعة يوسف الوزير أو القائد تسعة يوسف الداعية عشرة يوسف الصبور دي المؤهلات التي أكرم الله جل وعلا بها نبيه يوسف هقوله لنا بسرعة أول حاجة يوسف الصديق يوسف الصديق وش سيدنا يوسف كان وش سمح وش سمح اللي يشوفه يعرف انه صادق عارف عبد الله بن سلام في سنة الترمذي لما اتى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم الى المدينة وكان الصحابة يتلقفون مجيئه الصحابه كلهم يخرجوا الصبح يطلع على اطن كده على تل كده يبصوا النبي جاي ولا لسه ما جاش فاليهود مستنين برضه النبي عشان يشوفوا شكله فعبد الله بن سلام كان يهودي وقتها قال فخرجت إن جفلت مع من جفل من المسلمين انتظر مجيء محمد قالت لما رأيت وجهه قلت والله ما هذا بوجه كذاب الكذاب بيبان عليه هو بكلمك بتعرف انه كذاب انا جبت المرح انه بس انت كذاب على طول باين عليه انما جاي بتكلم بوسه طيب ووسه وص بيت ووسه النور مش وش سويت انما ووسه النور وتحس كده ان تحاس بالصد، دبأ يقذره الله أو يلقيه الله جل وعلا في قلب الصادق أن يشم وأن يعرف هذا الصادق. فعبد الله بن سلام اللي كان صادق في البحث عن الصواب والحق أول ما شاف النبي قال والله ما هذا وجهك ذاك؟ على طول الرحلة النبي عليه السلام قال فكان أول ما سمعت أيها الناس عرف أول كلمة النبي لهاي في المدينة هذي عرف. أيها الناس أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس واليوم تدخل الجنة بسلام سمعها عبد الله بن سلام فأتى النبي فشاهد الشهادتين ثم أتى إليه وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بخت فسأله عنهم قال اليهود أخبار عبد الله بن سلم رحلوا من النبي صلى عليه وسلم بن سلم في استخب وراء الستارة والنبي سأل ما تقولون في عبدالله من السلام قالوا سيدنا وابن سيدنا قال فإنه قد أسلم قال إنا نعيده بله من ذلك مستحيل يسلم فخرج عبدالله من السلام من وراء السيد وقال أشهد ألا ينا الله وأنه رسول الله قالوا سيئنا وابن سيئنا وسفيهنا وابن سفيهنا فالكدب يبان عليه والصادق يبان عليه النبي عليه والسلام كان المشركين عملوا حرب دعائية إعلامية على مسجد المد... مكة الحجاج جايين فأهل مكة خيفين لا يسمعوا كلام النبي وكلام النبي حلو أول ما سمعه إسلامه عليه الصلاة والسلام فعملوا وقف على مسجد مكة. انت يا ابو جهن ومعابك عشرين واحد طعفه اللي مدخل مكة مش عارف منين ايه وانت يا وليه طعف مع تلاتين واحد من الجهة التانية وانت مش عارف يا او هنا وانت يا او هنا وقفوا على مسارة مكة على ابواب مكة كلها كل قابلنا جاية يقولونوا نخلي بالك وست فيه واحد ساحر جوا اللي بسمع كلامه اتفحر هو اسمع كلامه عملوا ايه الحجاج يدخلهم يجيبوا قطنة بزيت لا يبقى مثلا أبو واقف الوائف معاها زيت كده ومعاها كيس قطن واللي داخل عك وحطه في ايدناك حتى ما تسمعش حرب إعلانية دعائية مستدى عن سبيل الله إذا أراد الله وجل الله على بعبد خيرا يدخل الحرم إلى النبي بيصلش بس مجرد يبص للنبي هو بسمع هاك بس يقول فلما ينظر إلى وجه النبي يقول والله ما هذا بوجه كذاب يرفع القطن يسمع كلام النبي أشهده إلا إله إلا الله وإنك رسول الله الصادق بيبان عليه وانت تعرف ابنك لما يجي بيجذب تعرف انه بنت. صح؟ بيبان عليه وانا وجاء صادق يعرف بيبان عليه سبحان الله الصادق ربنا بينور وشه ويعرف هذا النور المؤمنون والكذاب ربنا بيسود وشه في الدنيا وفي الاخرة والمؤمن يعرف كده ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ المتكبريين فيوسف كان صديق واللي حكم بصدق سيدنا يوسف يعني كما يقولون ومن الحق ما شهدت به الأعداء فاللي حكم بإن سيدنا يوسف صديق مين أولا المساجيني اللي معنا يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات يعني كلمة صديق بآخر مرحلة يعني صادق أعلى منها صدوق أعلى منها صديق ومرتبة الصدقية معد الأنبياء هم يعرفوش حاجة بس تولي هما في السجن عمرهم ما شافوا سيدني وصف كذب خلص هيجيلكوا أكل بكرة كده يجي كذب انت عندك كم سنة عندي كم سنة مجذبش أبدا وهو في السجن على امرأة العزيز أنا عاوزك كده يعني اللي اللي لما يكون واحد مصنون واحد شتمه وضربه واذاه وبعدين جه واحد يجي يقول له عامل لك ايه يقول له ده عاملني لازم بقى يحكي قصة ويكبر حكاية وي... وين قوي هو الذات المحاميين عارفين المحامين اه واحد قال هو محامي بس بص على طوله اهو المحامي كده روحك ما تبصش عليه انت بقى انت هتبص عليه ليه يا المحامي يروح ال... قدام القاضي فيلم يقلف فيلم في... والله يعني الله يعافينا ويعافيكم محاميين واحفظنا وإياكم منهم يا رب العالمين المحامي بي... ممكن يلبس واحد عشرين قضية وبعدين العشرين يرفعهم برضه في محكمة تامية بلد تامية وبعدين العشرين نفسه يعني واحد كان ظالم شاف يعني واحد ظلم مظلمة راح لمحامي قاله طبعا ابن ايه المظلم قاله بص انا خلوك يليف حوالي نفسه هرفع لك قضية من السيف عشان يستفعل هناك يا دوب يقعد خمس ست ايام يخلص منها يجي اسكندرية الكل في قضية تانية وبعدين كمان اسبوع اعمله قضية في ضمياط يخلص ذات اسكندرية جارية على ضمياط هخليه يلف على اهل النفسه يجي بوس ايدك اعوذ بالله اللهم احفظنا يا رب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما سيدنا يوسف ما قالش كلمة غلط كد ابدا كان صادق فعشان كبه المساجين معاه يوسفه ايها الصديق اي واحد مسجون مدخل السجن ده انا مظلوب حطه في جيبي ثلاثة كيلو مخدرات ومش بتاعتي حطاه جيبك ازاي يا ابن ثلاثة كيلو مسكوني ولبسه هو ظلم انا عارف لكن هو بكداب برضو لو كان صادقا لبراهه الله جل وعلا لان الصديقة لما كانت صادقة نزلت براءتها من الله جل وعلا لأن زيد بن أرقم الذي نقل بصوت كلام ابن زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكذب النبي هذا الصحابي زيد بن أرقم أنزل الله براءته من السماء بصوت المنافقين يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأدنى يقولون لا تنفقوا على من عند رسولنا حتى يفضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمسك أذن زيد لقد صدق الله أذنك تقلقش. لو انت صادق الذي سيتولى تبرئتك هو الله جل وعلا قال تعالى في الحديث خدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب قال تعالى إن الله يدافع عن الذين أمنوا فسيدنا يوسف كان من صادق ولا صدوق ده كان صديق وشهد بذلك الأعداء ثم شهدت بذلك امرأة العزيز هو قال لهم هي راودتني عن نفسي قالت له انت كدار ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي بعد كم سنة من السجن قال إيه الآن إيه؟ إيه؟ حصل الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين سيد يوسف على طول أول ما قال الكلمة دي الآن العزيز كان واقف والملك سامع والناس الحاشية موجودة وعم سيد نوسبه قال إيه ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قالت وما أبدئ نفسي إن النفس لأمارة لا بالسوء عرفت السياق؟ ماذا جاء؟ كل عسيد نوس إمراد العزيز قالت إيه الآن حصل حك أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين لسه ما كلمش عن نفسه وإنه لمن الصادقين فسيدنا يوسف قال للعزيز ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فأول صفة من صفات نبي الله يوسف أنه صديق فإذا أردت الرفعة في الدنيا وفي الدين وفي آخرة فلتقتدي بنبي الله يوسف في هذه الصفة صفة الصدقية اثنين يوسف الكريم يوسف الكريم هذه صفة من أوضح الصفات في نبي الله يوسف لأن النبي صلى الله عليه وآريا وسلم هو الذي قال عنه كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يعني النبي عليه السلام حكم بأنه كريم إذن هو كريم أين كرم نبي الله يوسف الكريم هو الذي يكرم من أكرمه لبساطة الكريم هو الذي يكرم من أكرمه أول ما دخل بيت امرأة العزيز زوجها قالها إيه أكرمي متواء زيد نبي الله يوسف عمل إيه أظهر لها كل الإكرام كان كريما معها نعم فهو أكرم الناس أول ما راودته عن نفسه قال إيه قال هي راودتني عن نفسي رجع ترع دان لقى زوجنا ما قالوش شوف مراتك شوف بنت الله شوف بنت الله لعمت شوف أطاعت الزن شو لا لا لا له هي راودتني عن نفسي وبعدين العلماء بيقولوا من إكرامه قال هي ما قالوش زريخة راودتني من بعض بعض الاثار قايل اسمها زريخه زريخه ما قال لا هي فكلمة هي اسمها ضمير لغائي يعني كين واحدة بعيدة هي راودت ما هي ابو قدامه ما قالوش انت او ده هي لا قال لي هي راودتني عن نفسه وهذا كما يكون علماء من أبل في الكرم وبعدين لما جه يخرج من السجن الملك بعت له الملك اللي هو اعلى العزيز عديه بعت له قال له تعالى يخرج مرضك شي يخرج روح بس شوف زليخة عملت فيه ايه وانا بقى لا ما قالش كده قال ارجع الى ربك فاسأله ما باله النسوة ما جابش سيرة الليماء العزيز فرد الكرم بكرم فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا ايدهن ان ربي بكيدهن علي. ما جابش سيرتها. وهذا من الكرم عشان كده قال ذلك ليعلم أني لم أكنه بالغيط عشان تعرف أنه كنت كويس ومأدل. ما كنتكش كرمه قال إنه ربي أحسن متواي إنه لا يفلح الظالمون وحكم بكرم النبي الله يوسف أيضا النسوة نفسه عمل إيه عيب والله يعيش فيك قالوا كل نحاش لله ما علمنا عليهم وكل نحاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فحجمه بكرم نبيه له يوسف كذلك لما جي أول رؤية تخيل واحد سجنه كم سنة دخلت سجن دخلت سجن وقعد شوية في السجن وبعدين قعد أول رؤية للناس وبعدين لما الرجل خرج قال لي قولي الكلمة مقالهاشي لبث في السجن بضع سنين قول سبع سنين غير السنوات اللي قبل ما يخرج العامل الملك من السجن الله أعلم كم سنة لكن هم في بضع سنين قعد مسجون مظلوم سبع تمام تسع سنين ومع ذلك بعتولي أول رؤية كان كريم معهم الملك شاء ايه قال إني أرى سبع بقرات سمان في أكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضره أقرى بسابت قال لهم إن سبع سنين عجاب وسبع سنين فيها بارك صح؟ شو هذا تأويل؟ لا شو بقى الكرم بتاعه قال لهم تزرعون سبع سنين ذأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يكن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم أظهر الكرم بفضل قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بعد السبع الحلوين يجي سبع شداد تمر السبع الشداد ربنا يكرمكم بسنة كريمة حلوة وسعة فيها يغاث الناس وفيه يعصرون يعني مثلا الزتون يبقى كتير لذا راقت ان السمسم يبقى سيل لدرجه ان يسروه ينتشر الخير بدرجه كبيرة جدا حتى يفيض ويعصر حتى لا يفسد فالسنة 15 دي ما هيش في الرؤية صح انما دي من سيدنا من سيدنا يوسف يعني انت عاوز كام 14 كيلو في 14 وكيلو زي الباقي كده فكان كريما صلى الله عليه وسلم كذلك الذي حكم بكرم نبينا يوسف وحتى ما هو بنفسه قال ايه ألا ترون أن يقوف الكيلة وأنا خير المنزلين يعني اللي بيجيني بكرمهم وأنا خير المنزلين ده لما دم يروحهم أكرمهم ادى لهم البضاعة وحط الفلوس جوه البضاعة عشان يقولهمش تبصوا الفلوس دي مني بقى مني يكسفوا لأ إنما الكريم مش عاوز يتعير رجع لهم الفلوس تاني فكان كريما عشان كده لما رجعوه ثاني مرة قالوا له ايه اوفي الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي متصدقين عارفين انك رغل كريم بتوفي الكيل وبتتصدق. رأينا فيك ذلك فاعطنا من ما اعطاك الله جل وعلا جمع نبي الله يوسف مكارم الاخلاق كلها كذلك من ابلغ الصفات ان لم تكن هي على الاطلاق ابلغ الصفات صفة إحسان الإحسان لها معنى. الإحسان في حق الله وإحسان في حق الخلق في حق الله اللي النبي عرفه في حديث جبريل لما جبريل قال سأل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني لما يجي يعمل معصية يعرف أن ربنا يراه يخاف هو ده الإحسان فرعنده ظهر فصة مراودته عن نفسه وكيف هم بالإعراض عنها وكيف دافع نفسه التي ربما همت ودافع شيطان. أراد أن يطاعه إلى المعصية ودافع النسوة ودافع كل سوء لأنه يخاف الله جل وعلا كيف كان محسنا بحكم الله جل وعلا؟ قال تعالى وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يعني اللي الحاكم إنه محسن مين؟ الله سبحانه وتعالى قال تعالى في أول القصة ولما بلغ أشده أتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك نجزي المحسن يعني ربنا بيقول إحنا أعطنا له كل هذا لأنه لأنه محسن فمن أوضح الصفات إحسان النبي يوسف كذلك أحسن إلى امرأة العزيز فلم يضحك كذلك أحسن إلى المساجين والمساجين قالوا كلام له زي ما ربين قال ودخل معه السجن فتياني قال أحدهما إن إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إن إني أراني أحمل فقراسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك منه من المحسنين يعني كان ممكن يجعنيه الأكل يليل هو ما يكونش منهم يتفضل إن يواكل المحسنين كان ممكن يجي ينام ويوم من يمنهم على الأرض وبعدين يدي لهم بطنية إلى واحد ساعان ما يتغطاس وهم يدينوا خد الغطان تبط بطنيتين فهم أكيد ما قالوا هذه الكلمة إلا لما رأوا إحسانا من يوسف والإحسان في هذا الموطن يحتاج إلى تربية وإلى تهذيب وإلى بذل طوال العمر كذلك أحسن إلى إخوته فحكم إخوته بإحسانه قبل أن يعلموا أنه يوسف أوفلنا الكيل وتصدق علينا إلى أن قالوا إِنَّا نراك من الْمُحْسِنِينَ من إحسان سيدنا يوسف وجه عجيبه يا إخواننا والله لما إخواته وقفوا قدامه وعرفهم أإنك أن أنت يوسف قال آل يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقل ويصبر فإن الله يضيع عجر محسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحمه الرحيمين لا تسريب يعني مش هزعلكم همان مش هقول لكم تعملتوا بي كذا عشان كده لما قالوا مروعكم هاتوا أهلكم وجم ورفعهم على العرش أحسن إليهم ما قالش تعال يا أبي تعال يا أمي دول بقى ارموهم بر لا إنما أحسن ده مش كده وبس ده حتى في الكلام ما فكرهمش بالعمل شوف ربنا بيقول ايه وقد احسن بي يعني انا هاحسن اليكم لان ربنا احسن بي وقد احسن بي اذ اخرجني من من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي السؤال الوقتي هو خروج سيدنا يوسف من الجب اعظم ولا خروج من السجن مثل لو ما خرجش من السجن يحصل ايه؟ اهو عايش ما خرجش من الجب هيموت يبقى الخروج من الجب اعظم هو الخروج من السجن خروج من الجب ومع ذلك ما فكرهوش ما قلش وقد احسن به باخرجه من الجب لو قال الجب يبقى لهم انت السبب صح? اذا مثلا واحد وانت عيل صغير خبط الخبط في اجمك وعورت فضل التعوية موجودة وبعدين قابلته بعد عشرين سنة تقول الحمد لله ربنا شفاها إيه فأنت بتعمله إيه بتفكره لا كأن تقوله كان عندي مغص وعندي تعف وطن ربنا شفاني وشماني من كل مرض فكان محصي ما فكرهمش حتى باللي عملوا فيه إذ أخرجي من السجن وجاء بكم من الباب من بعد أن نزغ الشيطان ما قالش من بعد ما رمتلك الجب يا أولدي من بعد ما عملت فيه لا إنما هل؟ من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي يعني كأن المتهم مين شيطان أنت رجل زمت أنت طيبين وصالحين وقويسين بدليل لما خربت عجنتي تقولني قلتم وتكونوا من بعده قوما صالح. أنت صالحين ده فاني يضحك عليكم فكان محسنا مع إخوته كذلك كان نبي الله يوسف محسنا مع العالمين مع الناس كلها أي والله لما بقى وزير وفي مصر والخير انتشر والبلاد اللي كلها حاولته جاعت كان كل واحد يجيله راكب ناقة يملن ناقة حمل البعير رزقا من نصف اطعاما للعالم كان مصر متأكد الدنيا حالة حرجة جدا بورفة العمليات ومستشفى السلام الدولي ومطلوب نقل دم والفصيلة بي سالب فصيلة بي سالب يعني ربما تكون نادرة فما كان عنده القدرة فالله في عون العبد ما كان العبد في عونه فصيلة بي سالب فنرجع يوسف المحسن تحسن إلى العالمين كل ما يأتي كل من يأتي يركب بعيرا يعطيه حمل البعير رزقا فقد كانت مصر تطعم العالمين لما المدينة حصل فيها عام الرماده أيام سيد عمر عارفينه عام الرماده واصفر الجو من شدة الرماد وجاء الناس شو تعرف بصر أرسل عمر بن الخطاب إلى عمر بن عاصر سالا يقول من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص عاملنا على مصر أما بعد فواغوثاه واغوثا واغوثا والسلام بس مصر خير فأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أمير من عمر من عمر بن العاص عاملكم على مصر إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أما بعد فسوف أرسل إليك مادة من النص لا ينقطع من عندي حتى يصل إليك كان بتطع من العالمين دي كانت مصر عشان كده يعني وزير الاقتصاد إنجليزي بيسألوه ما هو أعظم اقتصاد في العالم قال لهم اقتصاد مصر مصر فهو بين أمريكا والدول الصنعية الثمانية والدول العظمة والدول النور الأسيوية السابعة في مصر إيه قال لأنها تشرب. من عشرات السنين ولا زال اقتصادها صامدا هو يبقى عبر الصف ف ربنا يا رب يعني ينشر العدل والأمان والرخاء في عبوعنا كذلك يوسف العفيف والشواهد على عفته جثير عشان لما تيجي تكرأ ولقد همت به وهم بها تقول هم بها وترى الإسرائيليات وعمل إيه وجلس منها مجلس الرجل من رأتي وبعدين مش عارف شدها وم... لا لا كل ذلك كذب نبي الله يوسف لم يفعل شيئا غاية ما ورد أنه هم والهم معناه حديث النفس لكنه دافع نفسه فكان الأجر ثابتا غاية نقيم وكيل إن فيه تقديم وتأخير يعني لولا لا أرأى برهان ربي همى بها فهو لم يهم أصلي ضمن الأقوال إنما لابد أن تعرف أن نبي الله يوسف عفيفا أن نبي الله يوسف عفيف بشهادة الله جل وعلا وبشهادة الشهود أول من شهد وكفى به شهيدة هو الله سبحانه وتعالى قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يبقى ربنا قال صوت عنه بخلاص هو عفيت لم يقع أبدا في سوء كذلك الذي يشهد على عفة نبي يوسف كلماته قال معاذ الله قال هي راودتني عن نفسي قال رب السجن وأحب إليه حتى أن بعض العلماء بيقولوا أن العفة أني ما يتكلمش عن السوء قال هي راودتني عن نفسي ما قال شي دا لبست لي مش عارف أو وكذا وقالت مش عارفت واختر لي كذا وما قاعدت على كرسي وحط رجل على رجل ومش عارب طلق كذا وبعدين مش عارب لا, لا لا لا العفيف يمسك لسانه عن كل سوء ما يكلمش عن فواحش بطلقه فينا فقال هي راودتني عن نفسي بس ليه خلاصة كذلك الذي حكم بعفة النبي يوسف زوجه امرأة العزيز اللي هو العزيز قال ايه يوسف اعرض عنها واستغفر لذنبك هم يعني أنت قد فعلة أعرض عن هذا واستغفرني لذنبك إنك كنت من قاطئين كذلك الشاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقتهم من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم فشهد الشاهد أنه عفيف كذلك امرأة العزيز نفسها شهدت بعفته قالت وكلام ده مش بعد المغرف من السجن ده وهي لسه بترد عن نفسه لما النص معاها وبيرودو قالت ايه قالت فذاب كن الذي لم تلني فيه ولقد روته عن نفسه فاستعصم يعني عصمة وعصمة وعصمة يعني عفة وعفة وعفة يعني ثبات وثبات وثبات فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليستنن ولا يكون من الصادقين وبعد كده حكمت أيضا بعفته مرة تانية الآن حصل الحق أنا روته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فحكمت بعفته النبي يوسف. يسر النسوة حكموا بأنه عفيف قالوا إيه كل نحاش لله فاسألوا ما بال النسوة لله تقطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذا روتتن يوسف عن نفسه قلنا محاش لله ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه من سوء من للتبعيد وسوء نكر للتقليل أو للعموم يعني ما رأوا فيه أقل القليل من السوء فكان أعفى الناس صلى الله عليه وسلم كذلك يوسف الأمين فهذا لبلك كل صفة نبقى الهديا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قمتها فهذه مكارم الأخلاق والله جل وعلا زكى نبيا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لا على خلق عظيم مش إنك صاحب خلق عظيم ده الخلق وعظيم وانت فوقه يعني لو إن الصدق لقمة النبي هوها لو إن الكرم لغاء النبي تخطاها لو إن الإحسان لونها النبي تعداها لو إن, أن العفة لها رأس النبي فوقها لو أن الأمانة لها سقف النبي يسلس فوقها صلى الله عليه وسلم فأكون فاكين ده يوسف بس ده في النبي صلى الله عليه وسلم استعود على كل هذا وأفضل من هذا يوسف الأمين دخل السجن النبي عليه وسلم يقول إذا كلم أحدكم أخاه ثم التفت فهي أمانة لما أنا أكون مكلمة في الشارع كلمتين بينه وبينك يعني أنا بس بكرة إن شاء الله مسافر للقاهرة ومش عارف أجيب مش عارف إنه هناك وجه ما ينفعش تقول تقابل واحد تقول له ده أنا قابلت عبد الرحمن تقل له مسافر للقاهرة ما ينفعش دي أمانة طيب إنت إمكان أنا مش عاوزك تقول أو مش عايزك تقول أنت بتعرفش تقول لي أمانة النبي عسين بوركينة إذا كلم أحدكم أخاه ثم التفت فهي أمانة يعني الكلام اللي كان بينك وبينه بعد قبل ما يمشي دي دي. أمانة ما تمكنوش ثم التفت فهي أمانة فسيدنا يوسف أول ما التفت عن العزيز وعن النسوة ودخل السجن تعرف أنه قال كلمة في السجن على باطل العزيز هي دي الأمانة زوجها قال له أعرف عن هذا خلاص ما تكلمش تاني لم يتكلم أبدا في حقها ما أنشي ده شوف جزه البيوس اللي اللي خدني في البيت وعمش عارف وسابها ترودني تاني وعملني شوف الست اللي اللي بيقولوا ان هي و... لا يا أبدا إنما كان أمينا لم يتكلم عنها وقال هو ذلك عن نفسه ذلك ليعلم أني لم أخنه يعني أنا أمين لم أكنه بالغي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين لذلك لما بقى وزير اقتصاد ما ينفعش وزير اقتصاد حرامي ولا وزير مالية حرامي ولا مدير بنك حرامي طيب ده كلهم حرامية يبقى ما ينفعش عمي مش أصنع حد يعني نعنى نتاعم كمش في السياسة نتكلم عن الناس الحرامية بس الحمد لله إنما سيدنا يوسف لما يشف الملك قال ايه قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي حفيظ يعني أحفظ الأمانة لا أكون مش هاخد خمسين مليون أشتري بيها جزيرة في فنلندا ولا في نرويك واخد مش عارف إيه أشتري شريف في الريفيرا طلقت إيه عمد واني طلقت فما فما نفعش واحد يكون وزير ولا يمسك منصب وزي ما تسمعه كل يوم مدير بنك يختلس كام مليار ويسافر ومش عارف مين يختلس كام مليار ويرجع ويرجع تاني ويتعين عضو من الشعب عارفين موجود الكلام ده إنما سيدنا يوسف أبدا إنما كان أميلا صلى الله عليه وسلم أنا بكلم أسيدنا يوسف ما جبت شيء لحد في السياسة تكلم عن سيدنا يوسف بس أمانيش دعو حد يوسف التقيس رقم ستة يوسف التقي كان تقيا والذي حكم بتقواه بتقواه ربه قال تعالى ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون يعني سيدنا يوسف أنت الرضاية دورة في الدنيا دوت من رفع الملك والوجاهة والمنصب وسجود الناس لك كل ده لأنك كانت متقي وفي الآخرة أعظم من كده لأنك متقي قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين وتقوى سيدني يوسف كان تقيا ومن صفات المتقين ذكر الله جل وعلا كان لربنا الله ربنا دايما بصفات المتقين كان ذاك لربنا ربنا دايما لما اتزنأ في بيت العزيز وروادت النسوة قال يا رب ماليشا لانتا ذكر ربنا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجهدين قال معاذ الله وألهم أردنزا ملترك أبلي كده في الجب سمعت الملائكة دعائه وذكره لربه دعاء المكروب لما دخل السين ذكر الله جل وعلا قال إن الحكم إلا لله أعرض متفرقون خير أم الله الواحي قهار فكان دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى من تقوى سيدنا يوسف أنه كان شاكرا للنعمة كما قلت لك حقق نبي الله يوسف درجة الشكر في موطن لا يستطيع أحد فيه الصبر في السجن كان شاكر صح قال إيه ذلك مما علمني ربي مش عددنا تعبنت العمر بذاكر كل ده بعرق جبيني وبدأت في الصف لما صدت شايفينه ده لا يعني بجهد وعرق لا ذلك مما علمني ربي وفي السجن برضو عليه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس وفي الآخر قال رب قد آتيتني من الملك. كل منك يا رب كل الفضل منك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تقوي الحديث سيدنا يوسف كان ضار بمن تقوى كان ضار بأبي لما بقى وزير وملك بعت لجوم ويجي معاه في الملك <تصفيق> مش يبقى مستشار كبير وكان أبو فلاح لما يجي له مكسوف منه ويوقفوا على الباب ويقول ده لسي بتاعنا على ما هو الناس اللي حولكم لأم وجهاء هيقوا يجي قدم أبو أبو جلبية اللي هي القمة بتاعها نص متر ومش عارف الفلاح ده يبقى ده أبو ما مستشار ووزير ومش عارف إيه مستشار أبو ده فراش بتاعنا لا إنما سيد يوسف أبوه جاي من الصغر هو أمه على طول رفع أبائه على العرس أعادهم جنبه كان بره كان يقول يا أبت تلمية أبتي دي فيها من اللمين التودد والرحمة وخفض الجنح الذل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل ما قالوش يا بابا هذا تأويل رؤيا من قبل عشان برضه يعني عايزين نشكي من البابا دي عصي البابا هو المعلق الصليب صح؟ فالبابا يجب أن نعلم أبناء كلمة بابا دي نسوها فقلوا يا أبي أو يا أبت أي حال فالتواج بابا دي يعني بابا لازم يكون معالها صليح بابا ولا ضباو وكان ذا كله يعني فكان بارا بأبيه وأمه فربع أبويه على العرش وخره له السجد كان مخلص وهذا من تقواه كما قال تعالى في عبديته إنه من عبادنا المخلصين يعني عبد ومخلص يوسف القائد القائد بسرعة لم يكن قائدا إلا لما كان مؤهلا بتلك المؤهلات كما قال كثير من العلماء إني حتى تكون قائد لابد أن تكون فيك صفات كثيرة الصدق العفة الحلم عند الغضب الحلم عند الغضب كان حليم الزاز لما دخل على إخواته قالوا إيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قالوا لو بني مين سرق أخ يوسف سرق قبله مقلومش آه يا كذبين يا أولادي لا إنما إيه إيه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبها لهم ألف نفسه ربنا قال فأسرها يوسف يعني ألف نفسه كيمتين دول أنتم شرهم مكانا والله أعلم ما تصفون يعني هما وفين أدامهم مقلومش ما, ما سمعه هايش الكلمة اللي وقالها ديا أنتم شرهم مكانا والله أعلم ما تصفون يعني لأنه قال الكلمة دياً أعرفهمه إنما كان حليما القائد لابد أن يعلم أنه لابد لقيادة من لين وشدة اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة والأصل اللين سيدنا يوسف كان لين وكان شريب إزاي؟ قالوا لما قالوا إن يسرق وجهزهم و... ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيف وأنا خير من دليل ولا شدة دليل فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون دي لشدة ترليم وترهيب لين وشدة فقه بالنفس القائد الذي يكون واسق بالنفس مش محزوز أول ما تنا ألو اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علمي علماء ألو يجوز مدح النفس إذا كان تم فائدة ولم يقل هذا عادة أو ديدن كذلك كان قوية ذاكرة قوية ذاكرة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون كان قوي ذاكرة كذلك العلم ولما بلغ أشده آتينه حكما وعلمه كذلك الشفقة على الضعفاء والتواضع لهم يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن تواضع وبدل للنفس إكرام العشيرة قال لهم وقتوني بأهلكم أجمعين هتكل أهلكم ولكنهم هلوا العفو عند المقدرة لا تثريب عليكم اليوم حسن التدبير فما حصدتم فذروه في صنبله قال لهم السنين عشافتي تعدوا منها ازاي هلخصتكم لكم عمركم بعد تدبير الله جل وعلا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليل إلى آخر آيات كذلك فهم الحياة جعل السقاية في رحل أخيه كذلك العدل العدل قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متعان عنده وده برضو من صدق سيد نيسف ما ألشي لم نأخذ إلا من سرق إنما قال إلا من وجدنا متعان عنده اللي لدى عنده نفضل حتى لو مستار حتى كذلك القائد لابد أن يذل نفسه لله رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل حديث تسعة يوسف الداعية داعية بد حتى تكون داعية أن تكون بريئا في عرضك بريئا من أموال الناس النبي لما أرسل معاد إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم اللي ينفع داعية كويس لازم يكون نظيف زي ما المجرمين بيقولوا عنه يعني اللي الداعية كويس نظيف في المال والنساء فسيدنا يوسف لما قوي أول الرؤية ما لقلو مش هاته فلوس وكان نظيف من ناحية النساء فبرئ عرضه قبل أن يخرج ولم يطلب مالا على تأويل رؤياه كذلك الداعية لابد أن لا يخاف الداعية في أي مكان في السجن في الشارع في الكلية في الجامعة في الوظيفة في الوظيفة في البيت فيكون كما أخبر النبي صلى الله عليه الصلاة كالنخلة أو كالنحلة كما في حديث أخرى أن يكون محسنا أن يكون قوي البيان لما ألك المتين للملك قال له خلاص طبعا أنت الوزير فلما كلمه لما سيدنا يوسف كلم الملك فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين كلام أثر الملك كذلك لابد أن يكون صابرا في, في الضراء شاكرا في الرخاء أخر حاجة سيدنا يوسف كان صبورا بنص كلام النبي عليه على والسلام في الصيحين من عزيزة بريرة نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف كيف تحيي الموتى ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يؤوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي كان صبور أدول أخرج من السجن ألوم مش خارج ألا ما تصر برأس النبي قال لو أنا ما كنت تجريك جري وغرأت وأبقى أتكلم بعدين قال النبي على السلام عجب تولي صبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا ولو كنت أنا لم أفعل حتى أخرج هذول أولا رؤيا. علوم لا لو النبي قال لي ولكت مكانه فلنما نشمع أول ما تخرجون وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له أتي ليخرج هذول نخرج خلاص فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره قال لهم برأت تظهر الأول ولو كنت أنا النبي أقول كده عرسة ولو كنت أنا لا بادرت الباب كنت قلت جارج ولولا الكلمة النبي أقول كده ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله كان صابرا على الطاعة وصابرا عن المعصية وصابرا عن البلاء يرحم الله نبي الله يوسف أكرمنا الله جل وعلا بقصته فبهداه مقتده مع أحسن الكصص نسأل الله جل وعلا أن يعين ما عليكم وأن يجمع نبيه في الجنة ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك ونلتقي بإذن الله جل وعلا في السبت القادم مع نبي الله يونس في بطن الحوت يونس في بطن الحوت أقول لكم واستغفر الله لكم وصلي لهم وسلم وبارك عن نبي محمد والحمد لله رب العالمين